سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار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 وعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم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 علمو أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسمه وللرسول ولذ القرباء واليتامى والمساكين وبن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبده وما أنزلنا على عبده يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير.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 فَسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِندَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عهدهم في كل كُلِّ مَرَّةٍ وهم لا لَا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 يا أيه نبي يحرض المؤمنين على القتال إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإياكم منكم مئتي يغلبوا ألف من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون.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 وإن استنصروكم في الدين فعليكم النَّصْرُ إلا على قوم بَيْنَكُمْ وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بَعْضٍ إلا تَفْعَلُوهُ تكون فتنة في الأرض وَفَسَادٌ كبير والذين آمنوا وَهَاجَرُوا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم